أن ينافي الشرعية أن يضاهي الشرعية يعني ايه الكلام ده يعني بيصطدم بالنص يعني بيصطدم بالسنة يعني واحد عمل لي طريقة وبيقول انها زي طريقة النبي عمل لي شغلانة وبيقول انها زي النبي يضاهي سنة النبي نقول له لا ما ينفع وصلت طيب كتابة العلوم علم زي علم النحو علم الحساب التفسير الكلام ده كله بدعة ما كانواش بيعملوا كلا زمان بدعة كتابة العلوم دي بدعة اكيد مش بدعة بس مش بدعة ليه هذا لحفظ العلم هل هذا طريقة ضاه الشرعية؟ دي تدخل في البلا لا تدخل في البدعة طيب هناك بدعة خلاص الله طيب تعالوا نأخذ بعض القواعد الخاصة بالبدعة حول هذا الحديث الخطير قلنا الأصل في العبادات التحريم فكل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله يحرم على المسلم أن يتقرب بها وعلى ضوء هذه القاعدة فكل من تقرب بعبادة فعليه أن يثبت, يثبت دليل مشروعيتها فلكي يتبين هذا الأمر خذوا هذه المعاني ما كان هتكتبوا بقى اللي أنا حقولوا بالراحة هو ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في كل المواطن او ثاني اعرفش بقى كلام مهم وخطير فاركزوا معي ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في كل المواطن مثلا كشف الرأس أثناء الإحرام قربة وعبادة والقيام قرب مشروع أثناء الصلاة وأثناء الأذان لكن من نظر أن يتقرب بالقيام أو بكشف الرأس في موضع آخر لم يثبت به النص يقع في الابتداع المحرم من محظورات الإحرام أنه يضع شيء على رأسه ما ينفعش يبقى حاطة لا طائية ولا غطرة ولا عمامة ولا حاجة من كده صح فهنا قربة واحد بقى تقرب إلى الله بأنه يقف في عز الشمس ماشي عشان يتشوي لله هي جات له كده بقى ماشي خطبة زي بتاعة المبارح دي قال لك لا يا عم أنا أعضيها برا ليه عم عشان تشوي هو عايز كده عشان ايه انزل عرق كثير والواحد لما ينزل عرق كثير يحس كده انه ايه الظنوب بتنزل هي ضربت فتنهه كده نقول له ده ايه ده بقى دي بدعة طبعا وانتوا بتقولوا فيها وبتضحكوا هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قائم في الشمس فسأل عنه الرجل ده رايح يفحجيله ضرب الشمس مال والوقت ده وقف كده ليه قالوا انه نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يصوم يبقى إيه يبقى ما كان قربة في عبادة قد يصير بدعة في موطن آخر هذه أول قاعدة قاعدة الثانية الزيادة عن العمل المشروع مردود غير مقبول يعني يقول لك يا اخي انا صليت النهاردة هنصلي دلوقتي المغرب ثلاث ركعات بس في ركعة منهم قلت مني كنت مش حاسس بيها قوم يا عم جيب لك ركعة كمان زودهم وزدت خير خيرين حد لا زود زود عمل كده فصل المغرب أربعا لإرادة الخشوع نقول له إيه ده بضعة ضلالة الزيادة على العمل المشروع مردود لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا إنه بيستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة فيطلع ناس تقول لك يبقى مية واحد بضعة تقول له وكيف تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وتعمل ايه في ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ربما ورد عنه انه كان يسبح مئة ويحمد الله مئة ويكبر مئة ويقول لا اله لا الله وحده ولا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير مئة لكن ما وردش عنه اللي كان بيعمله ابو هريرة انه كان يسبح في اليوم اثناشر الف تسبيحة فهو أبو هريرة بيعمل بدعة بزيادة على عمله لكنه مندرج تحت أصل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يسبح الله عز وجل بكرة وأصيلة وهكذا مما يندرج تحت أصل إنزل. الزيادة على العمل مردود ثلاثة ما كان خارجا عن الشرع بالكلية فهذا خرافة وبدعة رضية ما كان خارج عن الشرع يعني ايه واحد بيتقرب بالمعاصي ازاي؟ في حد بيعمل كده؟ اه طبعا متسمعوش على الجماعة بقى اللي بيعيشوا يعود يطراقص يرقص كده عشان خطر بقى جات له حالة الوجدان جات له دلوقتي حالة الوجد يعني هو دلوقتي بحب النبي ده اكتر واحد بقى كيفني اوي في القصة دي قال لك ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وانا سكران بحب النبي شفت دي فما بيصليش <تصفيق> عشان ايه قال لك خلاص واضحة زي الشمس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وانا سكران بحب النبي يبقى ما صليش بدع بلاوي سودة فيتقرب إلى الله عز وجل بمثل ذلك ايه كمان إيه جماعة بقى الأغاني والكلام الكذا طب النبي صلى الله عليه وسلم حط إيديه في هدانه عشان ما يسمعش أغاني عشان ما يسمعش موسيقى فتيجي تقول لي دي مذيح ده أنا بتكلم عن النبي وإنه تراقص كده وسيدنا النبي وسيدنا النبي وما ده يا نبي بقى يشتغل إيه ده حب النبي يا أخي تقول له النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة كده هذه بضع لأنها تقرب إلى الله بسماعي او بافعال لم يأتي بها الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته اربعة الاخلال بشيء من العمل المشروع هذا هل يندرك تحت البدعة ايضا يعني من قام بعمل يتقرب به الى الله تبارك وتعالى ثم اخلى ببعض العمل دي بدعة لا اعايزة تفصيل واحد قال لك مش متوضي قبل الصدر ماشي مش متوضي لي كده يا اخي ده انا يعني ده انا بحط احسن برفان في الدنيا لازم يعني شوية المياه دول بعد نضيف جدا أو يعني فمش شرط يعني ومش دخلة في دماغي يعني انه المواقب دي تنقض ايه تنقض الوضو. مش دخلة في دماغه لما صلي اصلي كده فصلى بغير طهارة هنا يقال عمله باطل غير مقبول طيب ترك ركنا من الاركان هذا يقال إن عمله ايضا مردود او فاسد حجم ما ترك ترك سجد في ركعة الركعة زي أما اما من اخل بشيء لا يوجب بطلان العمل هنا لا يقال ببعه ولا يقال بحبط العمل ولكن يقال نقص اجر العمل ما صلت جماعة وهو بياخد بان الجماعة سنة مش واجبة يبقى كده ترك العمل يبقى كده العمل حاضب بدعة لا لا لا انما يقال ايه نقص العمل طيب هنخلص بسرعة عشان نصلي المغرب خلاص فكرة بسيطة يعني طيب الحاجات المتعلقة بالمعاملات يعني ناس